وَإِذَا مَسَّنَ صَدُرُهُ دَعَوْرَدَهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْحُو بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَأْلَمُونَ ما زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تصبهم سيئة بما قدم تيديهم إذا هم يطنقون أولم يرون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا والناس فلا يربوا فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المدعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون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 أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيبكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من, الذين أجرموا فانتقمنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكان مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ الله عَلَيْنَا نَصْرُ الله الذي يرسل الرياح فتثير الَّذِي يُرْسِلُ سَحَابًا فيبسطه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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا, لظلوا من بعده فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا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 جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الأليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا وقال الذي أؤت العلم ما نلقد نبثتم، لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأْثَارُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ولئن جئته بِآيَةٍ لا الَّذِينَ الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن إنتم إلا مضللون كذلك يضعف الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أنف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا خيرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس ما يشترى له ليضل على سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا فيها, فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علاوة وفصاله في عامين لي ولوالديه إلي النصير وإن جاهداك على أَن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من نام إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض بها الله إن الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الغم ولا تصاغ خدك للناس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 ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس هؤلاء يجادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبَعُوا مَا عَزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلُوَّ بَلْ نَتَبَعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ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 سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى